اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والاجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ